غير صوب لك الله وبغيت تلوحني اليوم ها السخيبية لا تغرك الدنيا ما دوست دوزت معك يا من المحنة القوية وسمعت فجرت كلام ما تقبله شولية نوية الخير لقدام وراضية بالقسمية سلمت قاع في عشراني وبغيت كنتا ما عمرت مع غواني وخمرتا الضيم اللي بكاني منحرش حر بدات بدأت زيان الحالة وخنتي المحباء غير على قل المسالة وتولي على سباء باغي العشرة تسالة فهمتك بالزرباء كان عشنا بين غصانو كان جود الله مغطيه لنا له وطلق عنانه ريح لهنا يتميل به جلمال وجاب حزانو بحزانه غرك في الحين تبعتيه